ملي كنت صغير حواش بزاف منهم خلاوني نحس نعيش الدنيا بالضحك واللعب كي بحال لا كاع مخاج حبس عايش في الكامله مشاكل لا طمع طارب لي لا شوماج لا تبر يا اخوتي لا سبر مع الجا انا وصحابي في ديك لوكايت اللي عشت تقدت سبع سنين على حساب حسدوا الخير من هذا الشيء ما كنتفكر رمضان ديام زمان كنا في الليل وما نعسوش كنفرحوا بزاف مع الدار واخا صغار ما كان صمولش ملي كنت صغير الفلوس ما كانش اللي خلاتي كاع ما مخصوص وبجيبي تي ما كن بغيها قبل ما نحل فمي تحضر هدا كلف شوش لي خلاني عالق عما توقع شوف لك بر وقش ما كنت كن طعب الحساب حيش ما كنتش ميت بوع كنت كنش كنشوف الحزان بس اس بش كنطيع حد موح حيث لك كان عندي المشكيل كنا القوي لدي اقراب <تصفيق> <سمحولي> دابا ما <تصفيق> كنش مناسي نجحت شطراب <تصفيق> وقيل اكبرت شو اقلم شي بيد عد شان غير ستراب Hvis jeg ikke er en kjærlighet Det er ikke en kjærlighet Hvis jeg ikke er en kjærlighet نمي باولي كم بطلكانجي بغا دلكاس كنعبد بوحدي فوسط الطريق مع كل باغي ندور نعصب فاق الباش ومانصبح الليل لي حاس شنو نرمي راسي فوق مصطاح لاكسل القيتش مكبرش وليت كنخوي الدار وليت مقناط غصاطه لاصحاب لاجار والدليله في الشوارع كنخيط كنا نهار سكنمبلهموم في دور ولا كيشري عليا موبار بغيش مصروف وليت مبليه باخينك ما مقطوع بغيتي الزمان يرجعنا قرامه مبقاش هكا متبوع فينك <تصفيق> الراس لمين كبر فين كبا لعلمتيني الراجل من الصغور فينك اخويا الكبير خدمتي خويتي للبلاد فينك اختي كبرتي مسويتي ودرتي كاع الاولاد فينك البنت بغيتك كنت من جدك تكوني بجنبلاش فينك حمزه ما تخافش راك كبرتي هادشي علاش habsini bach kanzid daou chkeemou ma meghir lala hidden die my hassi ghir lala tashni ghir lala ma hassi ghir lala habsini ghir lala wa wa kho Hors det går l experiences